Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 24 Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Femen azlem min men 119. كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 110. والذي جاء للصدق ذا صدق به أولئك هم المتقون لهم ما 109. عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 110. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 111. الله بكاف عبده فَيُحَذِّفُنَّكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَا يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَا يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ سُقُوط وَلَئِن سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِغُرْبَةٍ هَلْ هُم مَكَاشِفَاتُ الْغُرْبَةِ هل هن كاشفات بره أو أرادني برحمه؟ هل هن منسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نُّضِيمٌ <تصفيق> إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للناس بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إن في ذلك لآيات لقلب يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ لَحْدَهُ شَمَّزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ من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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتذوا به من سوء العذاب يوم الغيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا فَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ قُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا تُهُ عَلَى عِلْمٍ، بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الرَّذِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَوْنَعْنَاهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَادَهُمْ سَيِّئًا مَا كَسَبُوا والذين غلوا منها لا يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمرجزين أَفَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ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 وَأَنِبُوهُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَدْ لِأَنْ يَأْتِيَكُمْ عَدَبٌ ثُمَّ لَا تُصَلُّونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ مِنْ قَدْ لِأَن يأتيكم العذاب دغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخن أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّنِي كَرَّةً فَأَكُومَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْ 117. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسبدة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 118. الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور بلا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليل السمامات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله 111. أعبد أيها الجاهدون 112. بل قد أنحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحتقن عملك ولتكونن من الخاسرين 113. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدضته يوم الغيامة والسماوات مغبيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فَنْفِخَ فِي الصُّورِ فَصْعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ذُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ 117. رب هذا بضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 118. وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 119. الذين كفرون إلى جهنم مزمارا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها فقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتبون عليكم آيات ربكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ بِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ عَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ طِيلَ نُسُونِ أَذْهَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكِئِ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زبرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده فأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وتر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بالحمد ربهم فقوم يبينهم بالحق وغيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ح تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم خافر الذنب بقابل التوب شديد عقابه الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يرؤك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 111. وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم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 ثاوٍ في الذين تاهوا واتبعوا سبيلك فقههم عذابا جحيما ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ذقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قط الله أكثر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قانوا ربنا أم التمسنتين فأحييت مسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم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 وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله نخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الباحث القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظن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 129. كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 110. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قيِّم شديد العقاب، فلقد عرّسنا موسى بآيات ما مبين، إلى فرعون ما نفقرن فقر ساحر كذاب، فلما جاءه. حق من عندنا قانقتنوا أبناؤه الذين آمنوا معه فاستحدون سائهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فيرعون ذرني أقتل وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عذت بربي بربكم من كل متكبر إلا يُحْمِرَ بِيَوْمِ الحِسَادِ، فَقَالَ عَدُوٌّ مِنْ مِنْ آل فِرعَونَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقُتُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ عَبْدَي اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ 119. وإن يك كاذبا فعليه كذبه 110. فإن يك صادقا يصبكم دعو الذي يعدكم 111. إن الله لا يهدي من هو مسرف يا قوم لكم الملك يوم الظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما 117. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاس عليكم مثل يوم الأحزاب 118. مثل دأب قوم نوح معاد وسدود والذين من بعدهم فَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنبَذُونَ الْمُبْذِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ رَاصِبٍ فَمَن يُوقَ له فما له من د لقد جاءكم ذو سفر من عقد الذبينات فما كنتم في شك مما جاءكم به 111. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا 112. كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين تاهوا كبر نقطه عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقضع الله على كل قد امتكثر جاده فقال فيذعوا يا هامان دنني لي صرحا لعني أبنغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن هو كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله بصو تعالوا السبيل وما كيد في العنن الا في تباد فقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا رشدا يا قوم إنما هذه حياه الدنيا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَّارُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُزَاءَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَهُوَ من ذكر أو ثوابه من فولاءك يدخلون الجنة فأولائك يدخلون الجنة يزقون فيها. وَيَا قَوْمِ مَانِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَنِي لي بِهِ عِلْمٍ وأنا أدعوكم إلى العزيز الوافر لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَنْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنذِرُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَفَتَحَ اللَّهُ سِجَّاتِ بَابِكَ فَدَخَلُوا مَن دَخَلَ بِسَلَامٍ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب وإذ يتحدون في النار فيقولون عفا ل الذين استكذو إن كنا لكم تبع فهل أنتم عننا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ذ قال الذين في النار لخزانة جهنم. نمدعو رتكم يخفف عننا يوم من العذاب قالوا أبَلَمْتَك تأتيكم عُسُلُكُم بالبينات قالوا بلا قالوا وما دعاء كافرين في 119. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يعون الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء التار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 فاستعذ بالله إنه هو السميع الدصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَبِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَا إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ فقال ربكم ادعوني أستهب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخذون جهنم داخلي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَرْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَى النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَمَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ فَكُنَ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَلَصْدرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُلْرًا كُنْذَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه نخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من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 129. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشتكم ثم لتكونوا شيخا 120. ومنكم من متوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى مَن وَلَعَنَكُمْ تَعْذِبُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قضى فَإِنَّمَا انما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلاض في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في 109. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لنكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن بعد الله حق فَإِنَّمَا يُبَيِّنُ لَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَل لن نقصص عليك وما كان من رسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق اذ خسر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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأَ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ بِئْسَ فَلَمْ شَرَوْا بِهِ أنْ يَنفَعَهُمْ لَمَّا رَأَ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ فَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدٌ تَعْزِيزٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شتاب شصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة ما وما تدعونا إليه وفي آذاننا, وفي آذاننا مقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر كم يحائلن أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستغفروه إليه فاستغفروه وَبَيْنُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَلْعُرٌ غَيْرٌ مَمْ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْثُرُونَ بِالَّذِي خَلَغَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاجْعَلَ فِيهَا رَمَاسِيَ مِنْ فوق هذا دار كفي هذا قد ر فيها أخذتها في أربعة أيام سبأ للسائرين ثم استوى إلى السماء وهي تخفى فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتْيَا قَلْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا ضَائِعٍ فَقَضَاهِنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ أُغْنِيَةً دَنَا صَادِ حَذِ حَظّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ أرسل من بَيْنِ أبائهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قال لو شاء ربك لأنزل من فائكة فإن بما أرسلت به فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَكَانُوا مَن أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أشد مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم بيحا صرصرا في أيام النحسات لمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزابهم لا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 عارفهم سعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم فأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء وهذا خلقكم أبل نوره وهذا خلقكم أبل نوره وإليه ترجعون. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا آدَاءُ وَلَا أَدْلُولُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَدْلُولُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنْ 119. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 110. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 انهم كانوا قاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا الهذيان فانغا فيه لعلكم تودون فلا نذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيانهم لهم أسوأ الذي كانوا يعمدون ذلك جزاء إعداء الله الناصب لهم في هذا عُنُقُد جزاء بما كانوا بآيات فَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا أَوَنَالَ اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَغَانُ تَتَنَزَّذْ عَلَيْهِمُ الرَّمَلَاءِ كَتَتَنَزَّذْ عَلَيْهِمُ الرَّمَلَاءِ تُؤَلَّنَ تَخَاسُو وَنَتَحْزَنُ 119. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.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 111. إدفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميم وَمَا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 لا تسجدوا للشمس ولا للغمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل ماهب وهم لا يسمعون ومن آياته أن كتار الأرض خشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ذربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَيُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنْشِئُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفْ ضَعْفَنَا أَفَمَنْ يُلْقَى في نار خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقضك إلا ما قد قيل لرسول من قبلك إن ربك لذم وفرت وزعاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فسلت آياته أعجم وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم ذقر فَهُمْ وَعَلَيْهِمْ عَمَا أُولَئِكَ إِنْ نَادَوْنَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَرَأْتَ لِمُوسَى كِتَابًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَتُهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَأُبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مَنْ من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء أفعلها، وما عك بغلام للعبد، صدق الله العظيم. Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik